الباب التاسع والثلاثون وثلاثمائه باب كراهه الصلاه بحضره الطعام ونفسه تتوق اليه او مع مدافعه الاخبثين وهما البول والغائط عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبتان، رواه مسلم،